فلن أكلم اليوم إنسيا فأتف به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوئلون وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آساني الكتاب وجعلني نبيا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 إذ طَبَ أَمْر فَإِنَّ ماَا يَقُول لَمكُمْ سَيَكُون وَإِن الله رَّ وَرَبُّكُمْ صَعبُدُ هذا صِراطُم مُسدَقِي فَغَلَ الأأَحزابُ مِنْ بَنِ مِن فَولُ للَّذينَ كَفَو فَول للَّذينَ كَفَو مِن مشهَل يَومِ الن أَثْنِ بِهِم وَأَبَوف يَومَ يأتَُناَا لكن الظالِمونَ اليَمَ فيِي ضَلَالُِ بين